فضيلة الشيخ عطي صكر وماذا على الزوج أن يفعل مع زوجته التي لا تؤدي الصلاة ولا تلتزم الزي الشرعي وإذا رفضت الالتزام بهما فهل له أن يطلقها ثبت في الحديث أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته فعلى الزوج أن ينصح زوجته بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال رب العزة لنبيه لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها ذلك لأنها مقصرة في حقوق الله سبحانه ويجب عليه أن يهددها بما يستطيع من التهديد إن ظن أن في ذلك فائدة كالهجر وعدم الاستجابة لرغباتها الكمالية يقول الإمام الغزالي في الإحياء له حملها على الصلاة قهراً ورأى صاحب الفروع أن الزوج لا يملك حق تعزيرها على الحقوق المتمحضة لله تعالى فذلك من اختصاص الحاكم وجاء في معجم المغني لابن قدامة الحنبلي أن للزوج ضرب امرأته على ترك الفرائد وإن لم تصلي احتمل الا يحل له الإقامة معها